تغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرعا صرت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرارا، يرسل السماء عليكم إضرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترضون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا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 من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم بخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماده وولده إلا خسارا ومكروا مترا كبارا وقالوا لا تذروا آلهتكم ولا تذرن مودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما فَطَوَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَقَارِعَةٌ ۖ لَّيْلٌ نَّبْتُوءُ من فَاذْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لهم من دُونِ اللَّهِ أنصاراً وَقَالَ نوح لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنين